أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لأهله إني انَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ والطير فَهُمْ يوزعون حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النمل قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يطئنكم سليمان وجنوده لا يطئنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قَوْلُهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ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 اللّا يسجّدون لِلَّهِ الَّذِي يُخرِجُ الخَبْءَ فِي السَّمَاءِ وَعَطِيَ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَٰلِفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري معكم تقاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمندونني بمال فما آتاني, الله خير فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا لهم بها ولنخرجنهم, ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كريمٌ قَالَ نَكِرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظْرَأَه تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله على لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا أَعْلَ لُوْطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٍ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم تنبتوا شجرها مع الله بل هم قوم يعدلون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 بر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون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 وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قل عسى أن يكون رد فلَكُم بعضُ الَّذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّنَا سَكَانُ بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَمَ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَأُمُّهُمْ يُزْعَن حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آممون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون